كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل اعلنه يظهر صدى عداوته وضحت همومي من وراء الخافق همل وحجامها حسب الوضع متفاوته وانا العزيز اللي تشبث بالأمل عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسيه لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقاره يرتشف حلاوته والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل